مو سوی رُجُومًا جال الذين كفروا بربهم معذاب جحنم وما وخس المصير نَفُور تَنكَدُ تَمَنِزُ مِنَ الرَّغِي وَكُلَّ مَنْ خَلَقَ يَفِيذُ سَأَلَهُمْ Oh um. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ فَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَا می عق صف مف عتم تم سل مون کئی فن کو لگ بلوین کوئی فکن کی صفات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمة بل <تصفيق> لجوا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب